بسم الله الرحمن الرحيم تَلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ هُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ان الذين لا يؤمنون بالاخره زين النارهم اعمالهم زيننا لهم اعمالهم فهم يعمدون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون وَإِنَّكَ لَتْلُقَ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا آذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا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 يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس مضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك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 فِي ذَلِكَ نَاتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوق من قرعتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امراته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 سَمَاءَ إِنَّا وَأَنزَلْنَا لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ بَلْ هُمْ قوم جعل الأرض طرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل نهار واسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السور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 تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا ساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحسن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد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 وَأَمَّا نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّهُمْ من يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا فَتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا لِلَّيْلِ يَسْكَنُونَ فِيهِ وَمِنَ النَّهَارِ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَ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 ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالزيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنه خبير بما تفعلون